بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا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 واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على ما جعل, لرجل من في ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أم هاتكم وما جعل أزواجكم الله وَاهونَ مِنْهُ أَُّهثِكُمْ وَماَا جَعل أَذِعأَكُمْ أَدْنَا أَنْكُمْ وَماَا جََذِعكُْ أَدناءكُمْ ذَركُم قَوْولُكم بأكْ وَهكُم وَلهَّهُ يَقولُول الحَقَّ وَهُو يَهْد ذلكم قولكم بأكواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما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 إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا إِلَّا تَسْأَلُونَهُمْ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا كَانَ وَإِدَّ خدن مِن النَّبينَ مِ تَقَهُم وَمِنْ كَومِن نُحِ وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَعيسَدِ مَريَم وَإِدَّ واخذنا منهم ميثاقا غليظا واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما ليسال يَاأَُهََّينَ آمَنُذكُون عمَكَ اللهَِّ عَلَكُم إْجاأَثكُمْ جُُودُم فَأَسَلنَا عَلَهِم رِيحَا يَا أيُهََّينَ آملُذكُون عحْمَةَ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 كُم وَمِنَ ٱلسَّلَٰمِ مِنكُم إِذْ جَآءَكُم مِّن تَوْقِفِهِمْ وَمِنَ ٱلسَّلَٰمِ مِنكُم وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ وَإكذا غات الأد الف وَذَغة القلوبُ الحراج غ وَتغُون بلا يّونَ هنا لكذتُ ل المؤمنونَ وَزُزلوز زَال شري هناككَ تُ ل وَإِذِيَقُمُنَافِقُونَ والَّذلََ فِي قُل بِِم مَ رَضُم مَا وَعددَنَ اللهَّهُ وَرَسُولهُ إِللاا غُرورَ وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النبي وَيَسْتَأْذِنُ طَرِيقًا مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فرارا رارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها لاتوها وما تلبثوا بها الا يسرا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 وكان عهد الله مسئولا قل لي تعسكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل قل لي تعسكم الفرار ان فررتم لا تمتعون الا قليلا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 فَذِيَاعَ نَامَ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْ طَمْ وَالْقَائِرِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أشحة عَلَيْكُمْ, أشحة عليكم فإذا جخَووفُأَيتَ يظُرونَ إلَكَ تَدُور أَعُونهُم كََّ يغش عَلَه من الموت فإذا جخَووفَُ من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة انحداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة انحداد أشحة على الخير اولائك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا اولائك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا يحذبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما را المؤمنون للاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى حَذْهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَذْكِيرًا وَمَا بَدَّلُوا تَذْكِيرًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعْتَدِبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ليَذِ ذِى اللَّهُ الصَّارِمِ لِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا فَاقْتُلُونَهُمْ وَتَأْسِرُونَهُمْ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ اللَّهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَآرَثَكُمُ اللَّهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأُسَرِّحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأُسَرِّحْكُم سَرَاحًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء فاحشة مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيران وكان ذلك الله يسيران ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها ومن يقلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء انبي لستنك احد من النساء يا نساء انبي لستنك احد من النساء إِنتَّ قَثٌ فَلاَا تَخضَعنَ بِالقَوْلِ فََقُنعََّ فق بِهِ مَرَمُ وَقَُّ قَوْلًَا مَروفَ إِنككَّ قَوْلًا معَروك وَقَبْكِي بُيوتكُ وَدَا تَبَغْجِنَ تَ بَغُْ جَجاهِلةِ الأُولول وَقَبْكِي بُيوتكُ وَنَا تَبَغْ وَجِ تَ بَغْ جَجهِل فيأُول وَقَِّ الصَّلَ تَوآاتِ الزَّنْكَاتَ وَأَطِعََّ اللهَّ ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الجلس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الجلس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر لما يثلى في بيوتكم من ايات الله والحكمة واذكر لما يثلى في بيوتكم من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان الله كان لطيفا خبيرا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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والفاشعين والفاشعات والمتصدقين والمتصدقات وَقابِرينَ والصابِاتِ والقاشعينَ والقاشاتِ والْمُتفَدِّقينَ والمُتَخَذِقات وَْمُتفَدّقينَ وَْمُتَصدَّقاتِ وَصَّ إمَِ وَصَّائماتِ وَحافِضينَ والمتصدقين والمتصدقات رائمنا والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وَالحَافِظِينَ أَسْحَارَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنه اذا تضل الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وما كان لمؤمن ولا الله ورسوله امرا ان يكون لهم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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فتخشى الناس والله احق ان تخشاه فتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد ها وطرًا جوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا على المؤمنين حرج في أزواج ادعياءهم اذا قضوا منهم وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعياء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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشون له ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا, وكفى بالله حسيبا ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مَا كانَ مشََّدٌ أَذَا أَحَلٍ مِرِّجَالِكُمْ وَلاكِرْوسُولَ اللهَّهِ وَقاتَمَن النَّ بِجين وَكَانَ اللهَّهُ بكُلِّ شَيْ الن لِيمَا وَكَانَ اللهَّهُ بِكُلِّ شيءَيْ لِيمَا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا هَُّذِي يُصَلّ عَلَْكُمْ وَمَلَ إِكَتُون يُخْجَكُمْ مِنَ الظُّلُ مافِيلَ النُورهَُّذِي يُصَلَّ لَْكُمْ وَمَلَاائِكَتُون يُفْرِجَكُم مِنَ الظُّلُ م فلَ وَكَانَ بِالمُؤمنِينَ الرَّحيِيمَا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 أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وران وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذ وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وَنَمَلَّكُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِعْمَ مَا مِن لَّمْسٍ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا تَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا هنَّ بءِا أَشلَنلَك زواجَكََّات آتَيتَأجورَهُم ي أيهن بءِا أَشلََّ لَك أزواجك التي آتيت وَمَا ملكت يمينك مما التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أخى الله عليك وبنات وَلَا مَا لَكَ يَمِينُكَ مِمَّا آتَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ لَاتِي مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً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 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ إن النَّبِيُّ أَن يَنكِحَهَا إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَتَزَوَّجَهَا خَالِصَةً لَّكَ من دون ان اراد النبي ان يستنكح خارصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ترضى عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم قد علمنا في ازواجهم وما ملكت لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ تُرْجِي من شَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَمَنْ بَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تقر وَلَا يَحْزَنَنَّ ذَلِكَ أَجَلْنَ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمُ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لكم النساء من بعد ولا ان تبذل بهن من ازواج لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهم من ازواج ولا ان تبدل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ولا ان تبذل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهم الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه ولكن اذا دعيتم فادخذوا فاذا طعنتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ولكن اذا دعيتم فادخذوا فاذا طعنتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحييكم إَِّ ذَكُ كَانَ يُؤْذَِّ بِيَّ فَ يَستَحْمهِكُمْ واللَّهُ لَا يَستَحْش مِ الحَفَّّ واللَّهُ لاَا يَستَشم مَِ الحَفّى وَإذَا سَأْلتُمُون مَتَعَ فَسَلُونَّم وَرائِحِ جَب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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ وَمَا كَانَ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ أبدا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن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 ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله 111. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 112. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة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 والَّينَ يُؤذونَ المُؤمنينَ والمُؤمنناتِ بِغيْرِ مَتسَبواكَقدَِشْتَمَدُ بُتَانَ وَائثْمَ مُبِين وََّين يُؤْذونَ المُؤمنينَ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم ذالكَ أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فكان الله غفورا رحيما لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ في فِي الْمَدِيْنَةِ لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ الَّذِيْنَ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي, والمرجفون في لا يُجَاوِرُوْنَكَ والمُرْجِفُونَ الَّذِينَ نُنَغْرِيَ نَكَفُّهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا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 وَلَن تَجِدَ لِسِنَّةِ اللَّهِ تَغَيِّيراً تَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ لا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا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 ذاتنا وضر االاخ اظلوا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تمسكون كالذين اذوا موسى فضراه الله مما قالوا يا ايها الذين امنوا لا تمسكون كالذين اذوا موسى فضراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وَكَان إِذَ اللهَّهِ وَوجِهَا يأَهََّينَ آممَنُاتَّقُ اللهَّه وَقُول قَوْولًا سَددَا يا أيهََّينَ آمنُاتَّقُ اللهَّه وَقُول قَوْولًا سَددَا يُصْنِش لَكُم أعمالكم ويغفر لَكُمْ ذُنُ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إهُ كَ نَظَلُ مَ جَمهولَا إِهُ كَ نَظَلُمَ جَمهولَا لعَذِّبَ اللهَّهُ المُنافِقينَ وَمُنااتٍ قاتِ لوعّضَ اللهَّهُ المُنافِقينَ وَهُناكٍ قاتِ وَمُشِهينَ وَمُشكَات وَيتوبَ اللهَّ عَلَ المُؤمنِلينَ والمُؤمننات وَيَتذَ اللهَّهُ عَلَى المُؤمنلينَ وَمؤمننات الله وَكَانَ اللهَّهُ غَفورَ الحيمَ فَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا. هذه تلاوه الله.